كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجدوا واقترب